موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء ضروجا وجعل فيها سراجا وطمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد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 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضع عفله العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك, فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيمان إلا ما تاب وآمن وعمل عملا صَالِحًا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيمان وما تاب وعمل صارحا فإنّه يتوب إلى الله متى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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريةنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها